وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام إن الذين كفروا ويقضون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه لنه سواء العاكف فيه والباد والمسجد الحرام الذي جعلناه الناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يَخَافُ مِن عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَن يُرِدْ فِي إِرْحَامِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِن عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَّأَ مَالِ إِبْرَاهِيمَ مَمْكَانَ الْبَيْتِ ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والركع السجود وطحر البيتية للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأفين من كل فج عميق يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأثين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ويذكروا اسم الله فيه أيام معلومات على ما رزقهم ويذكر اسم الله في أشياء معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعم البائس الفقير فكلوا منها وأطعم البائس الفقير ثم مَن يَقضُوا تَفَتُّهُمْ وَالْيُوفُونَ نُذُورَهُمْ ثُمَّ يَقضُوا تَفَتُّهُمْ وَالْيُوفُونَ نُذُورَهُمْ, وليوفوا نذورهم وليصطروا بالبيت العتيق ذلك, ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو قير له عند ربه ومن عظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم وأحلت لكم الأنعام إلا عجدنيبور العج سم الأثان وجدنيب قو الزورهثبور